إلى سهول السلام تقدم إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستخبره ونعوذ بالله شرور أدخسنا وصيئات أعمالنا من يهدي دلاب فلا الله ومن جدل فلا عاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه أيشهد ذسيس سديم أيشهد ذسيس سديم سلامًا بيوم اليوم الميت في قسطين إلى إل من دعنا لهم سليم. ظل النفس عن الظل، وشبيح في يوم في الليل صربي في الزمن. أم اللام الظلام، أم في النفس عن الظل. كي اللام الظلام أكيد من أكيد من الله. ونحس عنه مني أكيد يعني من الأيام وهو بيسحنه المقران كذي. أكيد يعني وشبيح في يوم في الليل صربي ويجي جدي سسكني جدي سسكني يعني جدي ستزمنت أم في كدر أذر أذلت مجدد واسس حالت نحصارك الليه رابين مفرر إمتلانا الإلم من داخل الله غيره ضد سوص عرب ونحصارك الليه في كدر أذلت أنه وانه اي غرض بقص الحلوم اذا كان ايانا الظهرين في كل يفقير في الوقتس اكبابين اجناب ويرناب اي اتعاجات انزول دي دي إذ ان نغرر الايام اذا امر ان كانت على المؤمنين كتابا وروقتا يستغرر في اللغة وسيلة تجريف لذة الشجعية ربهم إل من تكنين على السلسة محمد فلا سلسة ربهم السلامين أقواب الوقت الظرعين وقد أدوالون لغاكيون إليهم ويرنغوا ودعوا أكل ولمسالة ربهم إذنين إل من تكن ليسوا خرصة الوقت سويل الصور المجدس الجنور في لعاداد بالاحكام اجه الجام اويز ان صل تصلك نفع اويز في سفره الصليب الكلوكوس ولا لزم ان نرضح لهم الذين مع الطباد السابوح وكيف ينزل لك في نجل خلال يمسلون سنقرل لها ذاتك جاهد يسي صرطائي إيه في نجل اكناريش وقلب صار يتصور هو قال لا نعم واتسع تظريت الوسع الذي لا يتعثر الا نعم النظر تظريت المغرب بدات العشاء تظريت العشاء يعني انصاح تنص صفحات بعد اريد اريد اريد ويبنوا هذا الصلح اكيد تكد اللي غايين يتم قيسس كان ماشي شعبيه في ثلاثه ربع و انا اشتكي ونحترم اكيد زعق اللي يوصل في شيء يقوى يكسوى فيتنا قد دينت ذلك جوال املو وين يكرزك منيش قلت تعال تظلتي اسالني وينك يا كنزك يا حبيبتي صوابه يا هي يمكن بغضك انت, انت اللي بتوقع من من اللعبة. اللعبة. اللعبة. في وسط الاذن النصف مثل الاذن ام في الاذن تظلي تشجيعيه في اللاستترب الدم الجديد خطر شي تكون لدي كتلين اما تركنا في الضرر اذ بالكان يستند الصراخ فانا ويستند من تشخخ هآ praying, when press, when also receive them, will need to resume them His message is important for يميت اللي letter He is trying to figure the fence He is trying to make It's No oneer He probably escuching videos It's time am zis, lătăriți, su, națiile te ridică, atat. Ce se spunea că niște chemici care au fost iubitori de natură, au ورسلنا انك لتقوم بالعدل ايويش يذا ان يقعد الظلم غلته من سكن الاسلام ان بيعتق <تصفيق> الكليات من غروب لتمام بعض الاولاد لا يتحقق في الدفاع عن الحق والذي الحق في الدفاع يعني ذكر في ذكر ورصد في نام طريق تشويها هذا وش في حمي البيان بس اش ربما تدليل انت ساعر اذا دلولي اكاران ادي ادمت الكاميرا اكيد اكين هركيتن ديبوركيت اون سابي دابو دغرافي دز الماث اكس للماث سوتسيل ميناتيه من دكن ردف من اتاكد غبا اثلا من اي كينث امكين افضل اكنر ربتو بالديتسيتا اكنر ربتو بالديت اكنر ربتو بالديت اكنورن ولقرن انيور تو سالديت دوات قاسم غووزو بين اكس وطفت ديكس وطف من النبي رضي الله عنه رضي الله عنه الناس يذل ما من مشير كانت أكل ما من سمع ماشيين آلاف الصحابة كله في نعمتكير راند صلىوا كما رأيتموني أصلي الظل أكيد صار صلّى كم ونؤمن الصحابة الذين رضي الله فسبت بالليل بالشهر اللي فيها فلفت ركنه لذيذ امكي لم باللعاب جسمنا فيه ذلوب كبير لمس وورود لم ودرر في الفتاح ودرج قرطيه لا يراقب مستوي ولا نطبق تيز اتاتت تيز جديد درر اما في اللام ام يونيو 70 يورم ينو الشيخ محمد ناظر الدين الالباجي في لافه الطابع ديال الدو يميل يظهر ذات صفه قليله من الير كبير الا ما لا امسون بالظبط اين نزل الاماريكه اصلا بل الشك ياخذ ودي متا وذي مراته وليس إن الوقت طلب منه إذن منتك تتريد صلها الصفق هم فأتأكد أكنار الربان أكنار الربان أكنار الربان وذي جاوز قبل أرد فلا خطرش المرات ارقد لمقير كل فرد لا يمكن لا تنام ويرنا انشكر اكنينا بالركب زي الجلب اديت يذلم ويرنا قرص الصحراء نظرني تنزمرن اكني هو يسند بكلام ويعزز القور ياللا ميس لاوي وجهار ارغض الصبح ما يزال ظل النقوص ما غير فاكين أولى ججلس أغيري ميلا قررار كذبس أرغب لا نغر أن أذكر الأستاذ ميلاق ككذبس ويبنى ويعرعب لذبك نريتين أولى ججل ميلاق يعني القرار للصريح ويسعى أن الذي يعني السبارة للصريح سريتين أم سقفير أم أمين سريت وفا جريتين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 فيذا السوكن والعرب وقت وقت كان قد طلبوا الصلاتين ويذين قد صلى الرويني قد صلى النافيكا انذا لم يتذكر قرن ولم لم يركو سفله الدماء ما لم يرك السكر السرطور ليس ليس من اذا كنت كنريد شي من قدام نغاد كناري ارك الجعر قرطغه ايماري قرط بياك ولش لا بعد ملي ترقد ارك الجنا ولش قلت اذنيه ارك الجعر اكنيد اللان في لو فيز نغاد كنيد الجعر اين كيكولوا ويرنا و من و قرر السكند كان كان يريد يغير طريقه الخطط بتقنهم اماره اماره ظفدن اتشهروا قرر في لا في ويجب ما يمنعوا من اتهامك بالظلم السيت في كره الزوج اذا الكلام ما يكونش كلام بالراه ان كره الزوج اذا الكلام يعني ممكن يهرب الى وسط صارت شي جناه يعني يكونوا كلتا تبع يغادر وليش للتصالب في الجوز هو مشيت في الواجب لا تكذب من ذنبه أريه وهو تصالب ناس من ينام يعني يفضل صديق ويشمل نفسي تسويه وتسد نفسي من الكبدة أكل وده ويوالدك ظلمه أمزول الناس وغدا كتر لقاء التصادم كل شيء يجيبه وصلحه ما صار معنا فينا في الصفة مضل من سعليه كان بارك الكامل السلماء نغرتها أدرغاء الوجه أد أد أكسساء ونقص من الأدوال ويرنى تظل في نصف الصحراء انت ولا نظر بالإلاء نظر أتنى ملائكة الزرار أدرون من أرقفلا عاكدا لنقصف أرقبات ويرنى جيل ده وكيف نقدر نركز اكثر رغم المند مريكرض صار اكثر صار سيفيديا سيفيديا الا افضل من الخوف كلنا نتلو لغينا ليوم كرك حامي ويعني يوزد التكزغم او خطرشي مردين لكي حال رباية نغني كهنفت ويعجز السكين وليزرارا يعني عمر السكين ونبيع اللي تفكر بذلك نولا إمعيك وصار إمتو كاليس ويستنزل يكني دينا في الحديد عمران من حرسطين متى يمر ينايز الظلق في بير ما ينظر مردارا صغيريا نيل مولو مرتارا هذا لا في في سيعان لون في في سيف سناخ في في من ذم ويانا بالذلذين من ملشش ما ينام في بيت سوين الذلذان الذي يدرس لابحويه الكوف نرى الذين يسال سالا أكثر سيريد يا سيريد نرى جزءا أكثر أكثر من دون دوّوكم سقروي لبعضهم فيه ويرنام للشكال سجودي في ما رزق سقروي دوّويا هذه كسجودية الرطائق والرفعية أمدون الرفوع أدت كما نصدق ربعا ربيعي ما يلدى سجود أدت يعني سجود بالصرر للرفوع إن من تدني وين ردك الضرر هذا في السجود قليلاً وكيف يضرر ويحصل على الخارق وكيف يعني الظل السغير يعني السغير سبيل. في الظلاء في قيم الظلاء اكنا ريس كركرا قاعا في, في, في منذ جميع اريد ظل لا لا يعني, يعني شكش اكنا ريس او ضبرويس اروس خطير يعني, يعني او يضار انا لها اجوز ساكنك النار ذويها من قرارة لما تبتسو إذن تدني على تجربة فقط رومس نعاقب سين كنديز ككلتة قلب مستخدة إذا أكنتي ما يدل على ويدل على كنقارن التسوية كناري سباد يكتسب بفرنسا أقع ذي كلام فن لغة ولش أي ذي كذي يوم فرنسي حلو يوم ملكي في يمنع أي مزمن ضرر وتشجع ذلك ويستبعد تقول إنكار التفسير. في مرضي في مرضي يعني في الضعف في الترقق يعني على شيء يعصب جدنا Sfântul Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, ليلا ولم يعلم السواد في حركه ما يريد ترقيق الدين ذلك العلاقات ليلا لم يغادر في غديق ناجي بقدر قرر تقديمنا خطر القرن الذي مدت خطرشودي اوري في الدين من بيغه ديالو بالديغه المطلوب لغده شمالي اينا ترقيق وينا ذلك العلاقات اكن يجوز ليلا لم قر لم ليطر لم ليخيتك ما بين بعض يجوز أن لا يدب أمشكيز أو زنا، أن لا يسهو اللذ، أن رير كل اللذ، أن يجوز ابن ذم، ما يلام قط ظلام ظليل تكير نذل ابي سذيم أبيض ابي وما يلام ورث عراب العذب، ويجوز قوة الأذى الذي يمارسه إيران على الصين، الذي يمارسه إيران على كوريا، الذي يمارسه إيران على أمريكا، الذي يمارسه إيران على أني تجوز في وين الجانبين وظلوه يعني بقرأة جزم إن منذك نرى الغرص فأتنرى الغرنين لا مفرمت يه... زي الكلق مدن وقالقاله ترد ابن نظم اكل الزغط تدغى زي الكلق ايه تكبس في صدرك حجر البيض ومول تسيمه يلهي في في كوان الظلام في طابلي ويرى عمركم تكد الاسترع كيف كان ما بعثن الماده كما خلف ايروبيا كما خلف قديم الشباب السنه هي يوم قال لهم ان تستفد تكين صطرع اسمي نفسك وعين الملتجئ انما غوثا الا تسيح لازم على سبب تكين لا يوم كم كان غير الرساله هكذا اتكن داغمن يمرك كسس ندمم هذيا دين اتقصان ادي كسس استصاب ينس وقل قرارو اتقسك لتجيهها فيسس تدغاف دا تسكد في بكريا صوتنا يمرك فنن اتخسر داتيس صر فينا في قرطبة باشو ما لنا الا رك في ودراينا تلك والعالم يذ امزون ظل لما خلاف في إِذِ الَّذِينَ كَتَبُوا الْغَافُرَ وَشَبِيعَ الْفِئَةِ فِي الْلَّذَّةِ الْأَرْضِ لَنَسِسَ أَكَانَ غَيْرَ يَنَفَّسَ وَيَرْجُعُ الْعَالِمُ النَّاسَ بِالْدُوَاتِ إِمَّا لِيَقْرَضُونَ إِمَّا ايضا اضطر الامرون تذكرت ذلك بديل خلافه قاعديه تنال السصره السصره التي قاموا مستولون ويتم ادخار الارض ويجب اكنت لل مسلمون الله الى الجامع من الى كما شكل الجامع يوفار تاعو تاعو راسم لله في المستي راسم لله دي اقتاع الاعلاليه اكمل الصلاه فرض خطش كبير لا ترضكم ديم لا لا نصلي الا اذا صلح وعينها اوراق النار الاف ار ارص يعني الصوره هذه اذنكم تكملوا الصلاه <تصفيق> يعني وتجيلك الون مسؤول اكيد السلطه اللي ترجع تبوه اي لم يلو يخير الى قد صدق وكان اتخذ قرار خطر ادليل يثبت الشط يعني الشط اللي جايين فيه و نعم هذه هذه خطرش يبيع لكل تروبيون تميس يوجد ان السكينه من النار ويذبنها ويذبن هذه هي قياده امكان جليس تظهر تضحيه يريد الصالحه لا صار من لا ذكرت تستراهم سبب ازل غير دينام زون في خير نار غير في السموذ المجمد صفا عكي ايدي السسقين وشيحن البيان في اللذة الصغربيان في الاسم يعني اكتسراكي ناصراكي انت ورفض يعني علي تلقاع اذا انتربتنا اكتنات اكنا ايدي البيان في صغربيان في السلامس. يعني اعني انادي مريز كريكي ونددوين يعني هم يعني قرأت جمكان قرأت بال أمزون ذا رمتا عكوستن يعني هم تبار دعا في غرم أدخذين عليها تبار ويرناه غزمي مرز على غرس غفر إذا ذهبنا ذمي عدام يعني عم سبري في عدام زفير وغزمي ناغتو صرمي وليش شبس أكتن يعني قلق أدت وجه ميه ميه. يعني أدت وجه على غرس ذا ينقل أقن الحديث ايو مران انصلاح المنتدى النير اريسكير اريسكيب ستسر جلس كنقال زوي دراع دينكم كان عندنا ديكخه لاكون على يدييا الى كل ذره كانت كامل بلا ما اكين لغاً يجوز ميلة والمفارغين الاسكر يجوز يعني هذا السمطوم اعكد كدقاءة السمطوم لغادي ظلر كرامة الجرامة الامزون التسكر تسرا لغا دون ويجوز اش اكين لغا بس ما يلغا ديفوها شلات المبلاد من يهد ويلادي بلاد من اهلال قبلة يجوز اصد الظلر ورس المدى كنال اسكر القبلة نغا دسرر يعني نغا المهم وريدو زركات ادي سكرتو صرا ينسل غادي يروزميسك اروز كام خطرش وشو يحنن في انفلسة صربين السلاميس ينعى رفوين يعني اكتقبيل لعيد سران كذنا ونسلك الثالث ارزكوان اكام ويرنا وريدو زرك ابندم ادي عدير جاريفة سن يعني هادي عاديم هم كانت اشتكي انشتكين هينهاك لازم وشبه ننفيه هم يسلصروا بيان تدامس ولي جزارة رسمي لا يعني الامر داري يقيل اذن يعني هادي قيل تقسره يقيل خير وما يلا يقضع فظليب نا يعدى ياريفة ونكتظلات خطر شنفيه يحرم انشتكين سين وذنب اكلي قلعك ويني تتظل ما يلد ويناري على الدين يعني يلد وينك تتعديني قريب فاستنيس اي ماري تتظل وقلق انا فيج اي لقا تزمر ما غا تحر معا من ذا كنير قوضي تتعد يارا خطر في حني نبيان في السرقان سلميس الناس يعني اي ماري تتظل كركي وين اي الزاد يعني اروينا ركي الصلاة يعني قمتل اكا وليتجرع ما يلا يفاكر كيوان هذه عدنين غريف إلى قتل حق يعني إلى قتل إلا الرمزون وسيتجرع هذه ما يلاقي يعني هذه ذمنا خطرش ذا الشيطان يكسكرين من ذمنا وذا الشيطان يكبقون أدنين أريق سم تظليت إوين ناعدنا رأي عدن غريف أكل الجوز بنظمي مرانيه في يعني يفدر في تيز ويوانا حركي وان يفعاما تيزم يفعاما ذي عدد يجوز هذا كنا المند ذي دو أكني هو نما الزفير نعاكني المند أكني أورسي تجارة أذي عدد ما يلاقظ ذوي السين أنا فيك لغة النية النية ذلك لا الذي جربناه في الجوليس، المندكين أدرس في جدة شو على السال ممزون مم الطهور تصالح الطول لا تصالح العصب. والنية كيم زين ريخ خمبيو تراوسا فول. قرار ملزم لقسيدي أدرس يبصي. خافية يعني لان كنت تبدأني اكي نغ انو يغاك نارا صلا صال ليساكي وياه وياه بالوقت وياه وياه تحق الرقب لذا الشريعي انا نغ انو يغاك قرب كل ميغ ونظر ذا شو ايك فغار اذي الظال اه انتا فظاليت خطرش اني في عينيس فقند واشو يحن نبيع عم سادسة ربير عم سلاميس ويفقند بالنير ذا يليك العقل اي فظاليت لغد ما يلا كورس الحارة انيان فناد النير حسانو يتظهر ايس نسكن بالنير وناثن اذي الديغ لغد ازوال اتظاليتينيس كبير إمرئ كأذن ولاذن بيد الدين الله أكبر. أنبياء الله صلى الله عليه وسلم يترك الأكل الحرام. أرسل لي شو كان؟ أنبياء الله صلى الله عليه وسلم ينذ التسول. أمزون يعني الطهر. يفتح الصلاة الطهر. وتحريم يعني اي حرمت من يولي يعني انك حرم ربك لك الخذير من الله يظني امزون فنادي وقالا يجب تظلي وقالا يجب تظلي وقالا يجب تظلي وقالا يجب تظلي يعني المعنى هو تيك حرم اللي تتعاج لكينيه وقالا تظلي سوى حرمت اكع انبيه الكبير وتحليله كسلم إما لا يسلم يجوز ابن الزمنية أكنى لا يخدم أي نوع لا قرار أتي خدم كتفضل لي. لشو كان؟ وكل قرار يعني غدي الذي عيض إمرأك تمزون الذي عيض يعني ذي ربك الصوسيس أي الذي المهم ألا ما يلكن الإمام إمرأة الإمام أي غريص عيض إلى من ذكناه أرسل يجازك سلما زفير. ماذا مشيك إمامك لا والذي قرض يعيض المهمة يبقى يعني أدي يهضر سوين ريس المساة إماني لكنك جوز بنظم يعني ويذ أريد إذ الإمام أدي حوما مزون الذي للإمام قرار تستطعت نغيه نغسوك شوية يعني أولا يرى جوز وين في أكني غريع يظهر المنطقة أرسلم في قليل صالان يديلس والإمام إماري كفر كل وين قص كبر ترى ألمان إنساق ولم ومسلم سيكفر وقل قال أكس ورد يعني قل وين ريزور الإمامين كفر ويعمل إيواج تاكين فانا الإشتاكين قولي صحرا ويظهر ميني يعمل إيواج تاكين فالصليب أكيد عمان أرسلي أكن لغنا جلاب من ذمة ماري كبر يتكبر الحرام إلى قضير في فسنيس أكيرث ماري كبر أكن لغنا رتيرث جزء سكقار رتيرث وقفل ماري كبر أكن سجوز أتيرث بالدار ماري كبر الصفاتكين أب ينطق سبتين في ولدك السلع في فسنيس ماري كبر كين وارتديناهم إغوانيس الى قدر والشركه هكذا غير اري سوغ يفسنيس اي مليك مرض في يعني في, يعني في في هاد السويات في بيان خراصيطه اي غير التشويع ديال التيرفات اوزان انظر التصوغ اللي غلميس تغوي غير ازمر التصوغ اوزان قد الصوغ وادي يعني هي اي فوس سفلاء وفوز الظلماء اي فوس سفلاء وفوز الظلماء ان بعد ما يكبر وتكيرت السناء النام بيان وسيس اي قمر وشيحن البيان فالناسة تصربين الاسلاميس امدو كاليس ويرنا الوضع كيرا للسرسي اي سرس يعني امزون أفوسين وصفلاء وفوس فوس أكد لغا تكوال تطفع أي نقارن القبض هكذا ويبنان أكس رسم في ذماليس أمرقز أم تمطوث عدد ورجو زرم أكد لا في إذا السنس قوم نسيس أمزون سمطوث يعني أمشيس سيفان تصليم أمرقز أم تمطوث أم أكس يعني فوم نسيس إلا أكس رسم أكد فسفلة كذنرس ويرناع إلا قد يخشع قد ظلتس أكنيم أريخ شعك تظلتس إلا قرس هيران إيمانيس وقل أقرم أذي الطيل يأن هذي في كطيلينس أرويت وانكشن أرويت سيت وزيناً ما يلاعلى بعدما إليك الظرك رب مخام لا زخر كان اكس ونقشيل تسوزين اذا قاد يدي الرو كل سجلي نفس ال من دك أكنو يخشى اكنوا اريد قرار اظال بما ريت حضر ال يمشير ناغي منينا روتش لبعضار ميلدو تشينير ويديكش هاي وذيك تحبيه اكنوا الى قرار اظال منتقص وحرس سو من تسى لا قد الظ ام ظل ماكين يعني من ذلك هي الركان انت قريس جد وذي نريس رس اسكوذيس اللي من ذا كنا ريفوز الخشوع ويرنعو بلقرق اجتساك تقروليس نار ابلينس تأجي عدنا عطيفوز lagat ta ma amzun chifantik tsukurun ila dakia katzalli tins wirna skudakiyya na bra dniks daydi men sik tsakl skud ins tikul tikartikul tikin da chifantik tsukurun kattsani tak pum dal aknur jozara hadi yrfed اذا هذه الطلاير اتفقنا وشو يك عليك اذا قكني دنا دايما ادي الديل القع اروا مكان غيريسكر اقرب السجود ويرنا بعد ما نكبر بعد ما نستر في فلسطين يعني حسب السيفوست شوف لان سكوست سكن قرن الدعاء للدعاء التزوال غير غير انك اللي يدعو الدعاء يثبت ويصلح لنا البيض في لسان تربعه سلاميس يم بكريس وين هيك الليقا سبحان <تصفيق> اللي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله اياك ويناي تدغ خشبي احنا اللي في لسه تربعه سلاميس يعني حتى هو سواطس للعيط ما يضني كان الدعاء ركيه افقيه سجن وذن بعد ما يدرو ادي بضم صغير القريان من القران يسه زورا ادي سمعك نقار ري عود غير ديت دي سيكوز كلقار الشارع ويمرض يسربطو يلوين اختلاف اكل غير يسكر تزورا طغوريس. هذه قرر هذه غرب استعادة عتيقون. أم خريج تعودان دشليين يوم. نغدي بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفده. نغدي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أكاد يعني نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ثم بعد أدينيه أدينيه أدينيه بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما اشتعاده عاكيه يعني بعد ما لايتعوذ بعد ما لايتسميه أدينيه بدون فاغورينيس وذي غرد تس ورسل الفتحة سيك ميليس ويتنظر وطال ظريت لذنب نظم ورتفحها ورتفحها ورتفحها ورتفحها للمنعي غرامة ديس تصورتك صوتك الفتيحه وينا غادي تغير في الطار يعني اكنتي السرسو بالويا غير ومين في الوجه في اللسان اكن راه تغرن اكن في اللع اكا ويرنا ملي زوينون الغراره زوينون في الصيدره مسكين غير ما الا صحه تغرن تلاقصي منه الفكره ويز ميدرا ان القرانه المذو الغراره يجوز لكن غير يغر فريق من سبدين أبي رجنيان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ك ويرن السناق زغوري غط أكنه بندم ومشي الصخفة الصزر بعد كنذق مش كتى الصخف غر إما ريغر الآيام أدي مدر غرص بس لا يقف يظنين يعني أن الأيام تكيثي تايام أكن إثن الله تغوري من إنه فيه عن فرصة ربقنا السلامي إيجد زمن تغوري نسل الآيام ونسل الآيام أكام يعني مدر غروري نيال الآيام يعني أكام أنزونا الديناء أكا لم بسم الله الرحمن الرحيم رحتك تكسر السر ومعادتي بعد الحمد لله رب العالمين ومعادتي بعد ومعادتي الرحمن الرحيم ومعادتي بعد ومعادتي مالك يوم الدين انا ما يفوقك غرينيس اتا خاطر شو في حل عليها فلا تصير بيان سلاميس جلعك من قرن مسنون يتثبتق في غرينيس يعني أرهي من يد يعني غير ما ريفك الآية الناس وريد دارك فيظه لما يسهل فخيرا ومع ذلك من الثغورين لما يفوكيش ويرنى الثغورين عاكين ذاين الى قتلين صفة ستة فان براظم هادي سوف وعيم سلاين لكني واسع وما يلد تصل تصلى في ماري الضبط السريع الوجه في لفظ اكنرى يرفتحه ميلا بمري لي امام قال يعني من المغرب ولا غالعشاء ولا غالصبح ولا غالجمعه يعني الصلات الشهريه كيما لي غالمؤمنين كييخلي الامام يمرني الى قسس ما راي غرم يعني كنقارن مماكيه اكام اخطرش مزيان فزاة صار بيان السلاميس هندو كاليس اروان شنكيه وكن داغان يلاق السنة ونزمة كنراي غرم بعد الفاتحة فاسور صنع يظنين فاسور صنع يظنين قل قال متضالي جوز الجنازة داغني جوز نزمة دي غرم بعد تاغورين صور صنع لا لديك صورتين باي لا في صورتين تي <تصفيق> وزلاني اكن دغن اراكي تكون <تصفيق> باللي او لا قرا ابيع ضنك القرايه يعني سيكوال هذا السوزف سيكوال اكنين طافوريينس يعني اكنين يفلسو يعني ادي فونتي كوال غير نبدا سيكين غادي ندير لصوصو ما غادي ندير غير يهنك الايمان اما راه يسلف ونشتكي لأنها تظلم بذلك جديد حالكين أكنين وما يسلع يطفين تسروي هذه سيختف شوية كتفالي شو كان في الظلة مكين مخالفاً في كل وقت نتغورين أنزون ونقراراً أكيد ساعدت يعني الفجر بنظم هذه سغزق كتغورين أطرس في الظلة ما يظنين يعني تغور من بعد العصر ومن بعض المغرب يعني كنا قرر اذي صدكو فكران خاطرش المغرب الا قلا <تصفيق> قره ادي السغز كنا غادي على الظن قلت غوريص ويرنا كتظلي كتجيو ا تيدي وكتزيفد القطع ويرنا كتظلي منزل الى قربكعه تم زواروس اريبن تغطشم تغط فيا ويرنا ادي سرس ادي سكر تغوري يعني وتزيلت ال ما وثقوري من الفتحة أكنيت ضرانت أتين جيل الركعة وجزء تكنيت ناه غصب ما جرّكعة تيجورا ما يدسو لهم خريجوني يسو لهم خريجين أيش بس قرمر بن سفدة خطرش يجوز أمشي تكيا. كان هو جل قرب نزل هذه السؤب قزغوري نزل الثرفن năgmulăști izmer adică saiu năg izmeri anin adică adiul adi din subdea n n n n n n n n n n n n n n n n n ذاينيك لقادي السين بالليم الجهر أدليم خليت الصبح الجمعة للعيدين كالاستسقائي ماري الضالب بنزل بالاستسقائي ناوك كسوف ناوك ركعتين زوران كالمغرب أكد ذا العشاء ما يلاوك تصير عند رايليم أدليك الضغور دا العصار ذا الركعتين كالوسك تصليت المغرب ناوك ركعتين غوران كتصليت من العشاء ويجوزك ليد من نعم تيكوال إما يجوز أكل زغط أكلين أريح شوي من صوتيس غث مينك السر للسر يجوز سكني على رز لن وين إجلال زفيرس إما إي يقار يقارب يتقارص سريع الوتر تصلت ذكرياتي دي تكوال ندم ذرة السر تكوال يجوز أكل رجهر مع أكل رجع يص سويل يعني كان قام صوتس اذي لان غسمه اللي لان اذي بس وثاغورين السنان اكني رادي مريغر بنظم اذي غرسي غر السفاق ما شيرك منك تزلل ما شيرك تغولل اكني بدي سبحانه ورد جل القرآن ترتينا اكمينا ويرنا ما تلين وتفرس أكني والهم. ودل العالين اللي كان ذرين يرنوه دي شبه تغور يمس صوفيس هكام ويرنان أشبه حاكين قديرين لسيبسك الحجود يمس على حسب أكنين إثلا ثم سنين متغورين أي نقارن أحكام تلاوة علم التجولي Akka ur ilaq ara ad d-yḍi ad iceṭɛen i d-tesnulfu kra nmusiqat neɣ ad isnulfu kra n ṣṣfa n tɣuri, ur tellella ara akken yettilmed deg sunna, akken i d-naɣ sunna, akken i yetwufa ma yella yettuɣ, neɣ ad يخلط ضد كنكتب صوصيين كذلك صوص ثاني يجوز وين راهي الدين في رز ارتي ولا حم زون من الجنة والناس تكتب صوره الناس يندوى من شر غاصق اذا وقب اختي غصني من الجنة والناس اكا وكين قارن الفتح على الدين وين راهي الفتح رقم الايمان صفتك إنه دا ينقل قدر بذن مدين دا ينقل قدر أليسيني هاكن مريفك تغريدس يسوسم أكنقار قدر كان الوقت يميرني ألي يغفر يفاسنيسي صفتني إذ ندر لما يصور أن داع يعني في يسيس نغارس نظري هو ولي ألي كبر ويرنان ألي خنوات يركاه ما يركح إلى قد يركاه صفا العالي هذه السلس يفصنيس ويسخراينس ويرنا تمكدم زون بحاصره تحرس نغم زوت صدفه مركبه اك كندغ وذي وذي فرق يا اما التشكيله فرق يا ريضو قليس ام من اكني للنق يعني يطفى اكني وثا في شرادينس و استكاد الوجه ويرنا برديس وقالا ما تسكر إيكي نغطاس لغي تسوار فضلنا إذا قد يلغي مع ذلك أكام أنزل لكنا تسمير في الأسنان أمني وتخلينا لا نغامني وتسمير إيهنا لا أذقي منه مكاني أكام وأقرويس أكين في السرطيع أتتتتتت نغطي يرفض أكين أتتتتتتت تدغى أذي لغي أقرويس يمع ذلك الظبرنيس ويرنا أكنا رئيسين بالإبناء دمكين ودي سبعال يارا أكنا قام في غماري نصف غاب في فردي نصف أكا هدي السبع دقول أكالك أكس نطعار غنسا ودي نغر ركوع أتولا دي شري نغر ركوع أدي نغر سبحان ربي العظيم ثلاث تكاة ناغو دويني قرنام ثلاثة وإذا قد كان داك السنن هك من غير يستاذ غير الاركان كاين كتقصو زين ادوزو نذكر الركوع زوف دين من بعد الركوع للسجود غير نسمع غير التشهدين مقربا لغم عدل اكلوا اذا قال ادي غرضك كريم قرب غر الركوع لا بالسجود السجود ومن بعد ادير فتقرن ال... الايماني سوا ديال الرديس ادلكر قرب الركوع وذي فد اكني وثاء اي مرأي مع ذادي فديرنا ينس سمع الله لمن حمده وذي يرفدي فالنس اكني ترفض تج... يعني قم بغنق عدالي اكا شو كلمة يفد اي قد يفرض اللي راتان يفد اكني وثاء المعنى ادي ام كليس يفرض يعني يمعدل ويغاد يلي غسر الو كنس وكي ضرق لكن امر نغة ربنا ولك الحمد وبعد وكي عد الوجب غفية المصنعة ينغ غسر ما يلغز فرن الايمان ولك ادي يفكي الجديد الجديس امشالي يعني غري يساعدني غال إذ دينيس ظركوا هكا هذين معذلن نغط مقاربن وماذا ألي كبر ولي يرفض لي فسنيستيك يعني يجوزك نارك يرفض ولي يسبرك السنة وماذا ألي كبر ألي سجد لشو كان سجد دينيسي لقد أليس ولي فسنيستي يعني عادي سرسي فسنيست وقبلتك شل دينيس سوانش تكين إغو مرأ الرسول فلسة ربناه السلاميس لومينيس وذوك ذا اشتاكين اكتبتن فلاس وينك خدمتن سايا كانت يمانيس على سابق نتصوضن الصفار انا تظلتينيس اكتن ذا غدقنها غفوين اراد يشوفون قول غنب خطرشان غنبك نقال البعير اي ماري اي ماري يعني عيد لقل اي, اي قيم رقعه اي زور يعني عطيك شردينيس ونو سنتين لا يعني عطيم زورا اي جد و السوجو تاع كناكلي في عام روك الى ادي يبدو سي فسنينس واللي اعتمدت في اللسن اللي ركبت في اللسن و تضلق ها و دي يجمع تجر يعني غير فسنينس و وجه يوجه ودي و دي يسكري فسنيس امزون ذات ديسكرب ذات تمزوينس نغند اناد معادل رقم الارثيتينس وزي في فيو مارينس هكا نريخه اللي نسات اذ يرتضيغ الانتقال للسطح القاع وكي لا قرنت تيسو انا غادي ما غادي يزلق ان مقشول كانو بلا قر يدشبوك في كاناكيا أكي لكن دغى الى قدي يمكن يعني اختخفوش تيس تسو ذات الى قذ لا نس بقاع ماريس جد ادي جد في السن اقروينس الى قلى فدام să ne fuziți și anii, pentru a vedea unde e vorba l înțelegem, așa cum noi am decis să-l înțelegem, așa cum noi am decis să-l înțelegem, ما يليز من الإلاق السادل والإجماع يلي غرزان ينس وذي فرض إلاق السجود ينس وذي فرض يلا مضيق يلا قام العظم يل بدنا ينس أين تندر أعضاء كي فيكو مرة أن فيه فيه في لسربيع الإسلامي لما ينس إلا منذ كم إيمانات جدين أدس جدين السيفان كي أكريد منا ساول ذا أخنفوش إلا نبنيغ تيك تواجه معنا في قروي إلا كنا رايفر تبليغي ساقرويس أك نواتا إفاس نيس أكا تيك شرير ينس أكذا غن تزواتنا بعدا إضار نيس ويالان السجود إلا قل يفطو معنينة أم كلا يفطو معنينة أكيه يعنيغ إلا أذي سجد أك نواتا خاطر شوكيه ذركنا يتمثل بعد ما نسجد أكندنا لي ان صيفه ما كيه سولنا و نكيه س س تلقى نسولنا نكيه الاثنين صبح بحال ربي الاعلى ياتي لقته مازل في بردان لا غاينك نعمل المزه ام متهزن مثلا و كان غادي للعاليه اما ري في الشير لغي ما قد يعني بالدعوه اذا قال يدعو مريض ما يسجد مريض يسجد خاطر شيرني أريد أن يبنزم يقاربها تساطا يمرني أريو خلال أريفارسي وميبس تيريليز وديلين السجود ينصف يمقارب أكبر الركوع ينصف كثغزير بالعالية بالعالية ما ينغي السغزير كان إلا قد الركوع كالركوع أكني أريد أنك السجود أدلين مع ذلك جد غير قاعد غثما يناغي اللد Uvrnus cinci care izvorăie, fui gând fel caani n-a fiu gândit fii, fii menți fel caani n-a fiu gândit. a câinei, și judecăf, gafoi n-arei arii zluc n Amzun أشكر أيتمسن وقال قارف نذمة كيم الذي غير القرآن إمريلين يستجد وقال قارف اذي غير القرآن إلى خلف دعوة كيم يدندر يعني أنا يس أنا ويحيي المدينة للسنة ذو يعني كبغان سريدعون المندك نرس كد يفكر ربي سبحانه يستعلم كلا نغيس نذي غف يحوج كلا, كلا اليدعون امرنيع ميلا تغور القرآن وليلا قرام ومباد ماريس جد وليس جد اكني وثام ادي ارتضا قرويس ودي كبر امردي ارتضا قرويس يعني امرنيعي كان ادي كبر وكان ذا الواجب ويجوزة اكني ريس بدي واد كواد în bădimea reînviim, deci ne reînviim pe acest jurnal. Adiunviim acei mici lucruri care nu se cunosc din jurnal. Adiunviim ale magiilor cei care au găsit lucrurile care nu au fost găsite. Aceste lucruri sunt lucrurile واذا يزفد اضار اي فوس لبعد ذلك تمشط اضار النار ودي, ودي يجتي في اضنين النار اتي قبل اتي وجه ارن قبلها اكام واذا ينين غميت اكين تغميت اريلين يا ربس اجداد اكين ادي نين ركزنت الادعياء يا الادعياء اكين قلان اكتبتين غافوش بيحن بيان ستايميل انزون الدعاء النار اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني ما يدفع هذه العصوص اليون دعاء ما يظنين قرأيني مثلا ربي اغفر لي ربي اغفر لي هكذا وذي العاليه يماري عطر شوية هذه السوزة شوية قد عميز ماشين امر لي كان اذير مطاقروس واثير امر لي كان ارسو جدد غادي قيم خلاها هذه السوزة خلاها الامات لد في غنسكين في قرب الوزن وذي نساء الوزن السجدانية ومن بعد ذلك يكبر وذي غالب سجد السجدانية في السنات وكذا روك نأكل ذلك أكنك خذمك السجدان سوروت خدم يعني انك في السنات فكا عدلت مع ذلك ومن بعد ذلك يرفض أقروي السجدان ويضغار اكنار اذكر اركان في الناس بلا شك هذه كبر الوجب ويجوزت اكنار يرفذي فثنيس اكوال ويلاق ادي يعني غادي ادي قيم وقبل ما تذكر وتذكر الامر اللي يكن سري يعني من بعد عرف ذوق الرؤيه ديك الخطيه ادي قيم خرا ايما راه قيم ادي قيم صبر اكن الزنام ايفوس تضغار اظهر ماض ويسوّان القامة غميتينس، أما يقال يغال غص أركانس، أم بعض أذكر وكما قارن جلسة السرحة نارث غميت وصح، يعني ما الجلسات كنارث غميتة كي؟ فيلاج سونام وصورن صيد صحاب عم، أكنو إي تسلمذن بويا دي îi i-am bătut merea de cire, el a făcut cire. Azi e puțin, i-am făcut puțin. Am zonat de cîțva, am făcut de câteva. وكي مقارن لقد يكر تغيمي ساكي ومبعد ذا يكر اركات السنات ذا شا لا يخزم اركات السنات اذي غار وذي خزن اكنيك خزم اركات تمزوروه ذا شو كان اماري فضون اماري فضون هذي فضون طغولهم الفتحة يدرد دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح اكيد يدر نتظلي ما يلعق الركعة اللي يظنين اديو الكلمة تي هذا ذي البسم الله اكاها يثمثل وليسكر وذي علم الركعة تسناس ودين الهراء غفت منزول يعني تمزوله اتلغ تغطفات ما يلعق تسناس اتلغ ودين الهراء في الهراء من بعد ما لا يفاك بلشك الركعة تسناس اكنيك خذمك الركوع للسجود تغرغ وإنك شبه ناغ في التغوصي وإنكي نغزل ناكي قيم المندك ناريت شهد يعني مثلا فوق ركعة السناب ويقيمت أكي ناريت شهد وكني تحصان باللي تشهد ذي الواجب وذي وذي قيم أكني قرن أدي أدي سوم أمزون أدي ضغق إمانيز ناغ أكني تني ناغ وذي سكر أفو تغما تغمت لكن زغن في الشراري في هذه الشراري مي يعني تغمر إذا نفس اذا قد تسكر اتي دي تغما في يعني امزون نفس الوسي اركسر اكن زغن اريج افوس اي اف از أفضلق سفل لام تغمى ينس فالظلمات تشيرها لنس وإذا قرأ إماريكي ما تغني تكين أكنيه ريس النذيانة يركزها في فاس نسلة بعدها أفوس الظلمات كع إماريكي ما كنا الشهد هذ كرز يا يودي جمع أفضلان أفوسين فوس هذي كريس بوزنين سفل لام سين سين يعني أفضل سين شهيد أي نتسمين السباب ويرنم هذه الكلام زونت صد وارتكا اكسكراي ولي وحير الصفو السكيه يعني في باب راكير اركفله بلش كيتسمى دي ديني يتوجه يسوجر يمنس يعني ويرمو دميس الغرض بلش كنجي داك يديني لقل ذينيك الوجه ونتان الى اكل دارون يدس بودينس اتيف أروح أروح كي الروح اروح اركيكيه وبابك يمن ايد شهيد ولو كان امري بدون احرج قال يتحرك ونسيت الشهيد ألما تسجر يعني كنت زورت تشعر ذكي ألما تسجريت وكل قرار أكي نظرين أذي وهين ستنقر ست يعني سوف ازل يعني مضادني خاطر تسوني كرك دنن اماره الشعيدن هاد الشعيدن سينفولانك يعني هذا وفوسي فوز دوين وفوز ازل مض انا فو فوسي فوز كان سباباك لا عين نقارلو كبير سينسيت تشعيد هكا وادي يخدم انشكي يعني احركه كثير زو زو شع ذكيه صغور لكن التشهد شف كان اطيل ني حتى كما يبدو التشهد ذاكير ألمان التجاري والتشهد ذاكير في نظم ذو الوجب ما يلاعي تسوث هنزوني في نظم يتسوث إما مالي... لا يتسوث التجاري عن التظليق أليس نفس السجدات مقارن سجدتي السهوة وفي السر وكراقرنا في عيض واش قالنا مفند لازم يزيد سيطر يعني اماراتيه اماراتي, إماراتي دي غير مسكن رئيسي اي وين ندير قف ذويني كخا الصغير ديمس لينا رجيني ام خيره ديال التشاهدك يا غير تج يعني السيغا تاكين هذا سي فيتاكين في يد السغن واش بحالنا نبيا ثلاثه صربينا بالاسلاميين يم دوكانيز الى من اكنرت الا ان الام تشهد اللي اتصور الله بن مسعود نا نعوذ بالله عائشة نا بن الزبير نغيب بن عباس فلا سنة رضوان الربيع غير ستشهد لكن انواعه تشهد حفظ ما بعث خلاك مدنين وين جدوسا اسم المدينة اسم المدينة اسم المدينة دكاليس اكن لين التحيات لله الصلوات والطيبات اكن السلام على النبي ورحمة السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اكن ودي اصلي بعد يعني غسل غير ده شيء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 والأدعي يا كينير لغي جوزي مريصل لغفل ذير في يدرسيون سيوط صغار سوزلانت اللهم اصلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد يبا الشيخ قال للدعية تاكين يقول لان يلدي استخدر الغانف وطاس تكتبين من الحديث للفقه وين قد جنن امشيت الله صفر عن الظليث بوش بيحن ان فيان فرسل صربين امتداميث ذا شراييني ومدان ومكراييني الدعوات يقول لان ذويني قلقا قديسين ومدان رفض الظليث لابعدان يوث ان يعني سوزل سمقران سوزميس أكين داغن ذا شبحان ذوزل إكس واد أكين داغن إمين ذا فيس يعني يوران تكتب سكين ويدرد أي نقل قد يسين ومدان ذوين نقل قد يدرد يخزم تزورت صلتك ألا مرت جالس أكلذنا تين اديولان يروم سنو ثم قران بفلاد محمد ناصر الدين الالباني في الله يرحم ربي ااا تتفكحون ويرضي العلي وانت امر ذرت هلك القرن أتغرمس ناغ ويذ أكن لغن أدلمذن أقص أين رأيسين ورألمذن أدغس أكام بذلك كان بذن تكوال ما يفراني يعني الدعاء أريلين يذو زلال وذخففات إذ مرأس يحفظ أتدياد هكام تكوالا يدعوذي دعوذي دعوذي ويشتاكين ونقرارا كان سيون الدعاء ما يلغ يفاق أدري ذك ناريت تكوال يعني هم يزون أذي فرن أي اسي عجبن ذوين نيك زمر يعني غذي يحفظ مراديني عاكا ونبعد اذي كبر اذي كبر اذي لغيقين يعني اذي مردي كبر يمارا يفد لشو كان دلعال يمارا يكرر اذي كير يعني كير في السلاتة اذي كبر وذي الله اكبر في يعني في تكوالا كنت اللاون بعد ذكر الركام في السلطة اللاون ستضروا كنك في السلطة لكن ذا غنى رأي خسن إما رأي عرض ذكر الركام في سربعة ذا شو وقبل ما ذكر إلا قادي قيم هكا ذا قيم أمزونا ذا قيم يعني فضر أزرمان وذي ركزي منيس ألمان مغالا ما يفرض يغالي يغالي أروم بيقيس أروم كنيس هم بعد ذي قيم ودي, ودي وكير يعني ودي ركز غفيفة سنيس أكنك خزم ميك ضغم دي يعني الركعة السنة أينك خزم إميك عرضت في دي كير الركعة السنة أريخزم سورة إماري فون دي كير تسلاتا أردس ربعا لا كان إذا ما رأيت ركعة 3-9-9-4 هذا يجوز ما يقلق يعني ويغران بعد ذلك لا يتكع ذا شو كانت أينك في الله يلاق هذا غر الفاتحة بالواجب الوجب هكما يتمثل. ويجوز أساكين لغن هذا يدعو دعاء القنوة للسنة أكني يقل لغن ونفين إما لا ينتهي في البلياة يتنقرون كليل... الدعوة والسوء ونغلق وفوينيك دراند هيدسين ها ما يلنق على ونكش من دار غرسين يلد... يعني إنه دراند النازل ما هكين... أن يدعوه صدعاء القنوط وأمضي قيس أمضي قيس إذا إما يركع بعد ما لا يركع يلين ربنا ولكن حمد إميرنين أن يدعوه الدعاء أكيم أكام. بعد ملايين يا ربنا ولك الحمد هذا غرب دعاء القلود هذا شو كان؟ وليس عالا يكن قارا الدعاء يعني الدعاء كين يعني افت وطفا ارغو رس ذا دغام على حسب اكنيث لا تسوية اثنين وديدعوم سويني في اخوات ذويني تضغام المن دكنا لا يدعوم ربين المصيبة نناغيته لثني نناغيته والسنية اكنارة السفر اكتوى غنيت ارتلويت قضيق اكتن قابل الوساء قل عسد يعنيه على حسب اكنيت الله المصيبة اي مقارن المسنوون النازلة وذي يرفض افاس نيس اماري دعوه ما يلمض الامام الى قضي عيض المندكني ارسل ايجال اكتزالاند الفيرس ونو سنع من يعني في جذل جذل زفير القرن آمن. إما ريفاق الدعاء كثير من القنوت النازلة أكأ أدي كبر ودي سج. ماي لان قنوت اللويتر الويتر اللويتر تقول بلا ذمة دياويير أكأ ماشي غيال اللويتر يعني الطولس جات ددران تقول أتدياويير تكوال, أتدي تكوال خبير. باتو كان امضي قيس وقفل الركوع يعني فنننجل القنوات كيان ننازلها يماثلين المصيبة كي طم قرآن تكليد النار همكربوا عداوة الزمن متانا تمورت نارك الاستان ايجاز يعني ايي يخذ من المنصيبة فهم خلاتهم يرني مدنيه وحواجن يعني أكنا ردعون ربي أكنا رايز رقب لاتن أكنا رايقشا أكنا رايق يغلبها فويد إذن ديوسال فويد إتي ظلمين فويد إخذ من التواغين أكا وكي قنوة النازلان النازل أديلين أم بعد الركوع أم بعد مريين مرييني في نازم ربنا ولكن حمد أديل أدي, أدي غر دعا أكا ما يلك قنوة الوتر أكن إذننا إلا قد يلن وقبل الركوع يخلط القنوطك النازلة ودينن الدعاءك أكنك سلمذ أشبح للغيان فلساة ربين سلميس إيدو كارسلو مينس الدعاءك سبتن وين إذننا اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وباركني فيما أعطيت وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالِيَتْ وَلَا يَعْذُرُ مَنْ عَادِيَتْ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتْ لَا مَنْجَى مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ إِمَّا رَتُوَالِمْ تُعَاقِبْهُ سُوَالِمْ بِالْيَقْبَنَذْمَ يَطْلُبُ الْعِدَائَةَ صُورَبِيلْ يَطْلُبُ أَك يطلب ان من ذكر رب سبحانه سامع رحذر و سامع رح سمع علم اكنر ليس ذكر رب وينزفك اكنر تمنع رب سبحانه وي وين يعني يقول اكنر يعني كيفسب غير يمدن خاطر شرب سبحانه ينور السر اين كيفسب وإنسان ريجل أين يقول عمد وين يكتب ذا ينرى يضرون يعني نقول يكتب هنا في الناس ربين يتحسفن ماشي ذويذ ما يريد يتحسفن أكا إيه المدام سبحانه وكا ويلا وين يتكان ربين يعني إعدونيس وإذي صفغن إيه طاعات وإذي صفغن إيه كن قارني وفريديس أرسلناه يعني غتوم مرت العذراء، وسأناها العزة، أرسل إسمه السكارى، ما يلد وذي إسمه في كل عزة، خطرش وينيك برابيع ذا في قيس العزة، وينيك حمل رابيع في قيس العزة، ما يلد وين إسدف من ذا ذاو، وين في المذلان ضم قران، ويرناء رابيع ختير يعني سوأذل يخ صلباره ضم قران، ويرناء سوأذل إكسوان أذل أعلى يعني yun ur ik ukkul, ladɣa arɣurk irgulen medden, ar ḍurk ittarran akken medden, arḍur- ar uɣalen. Ddu akin yeslemmed ynbi fell-as ad serq tlamis. Wiila aqbel ad murren ara fell-as, Imara yylin i ara ilɛ d فالتشاهد انجرون اذا يخزم طولان ام كرا يخزم يعني كالتشاهد اما رأي تشاهد دينوتار دي اكنا رأي صليف المذيان فلسف صربيان اسلاميز اذا شو كان اما رأي قيم يعني اكنا رأي تشاهد لالعالي هاتي غمي تاكير اكيد يمسيوث من الصفاء اي نسمان اللي مسنوون بتورق اكا اذا شام كرا يعني غادي ضلق تفوز يعني عذاب الظلماظ أمزون هذي قيم سفل وضارنيم الظلماظ وذي سفد أذركي أي فوس نغطي كوالوهيد ساعدت في الضلق هكا وذي طف يعني فوس. أي فوس هتسر السفل كمقارن الشراري فيس هكا وذي وكذف الله شو كان لقى ذي سنين إلا قد الوجب في, ملا... في مدان أكنا ريس اللي في المفيا هذه الصلاة في نوويان في لسات صربيان في سلاميس أكيد نصف شحال خلاص إيش حد يوان؟ إمر إمر الشهيد أدي تشاهد كان تشهد من در درب، ومن الصلاة إبراهيمية تتجد تعمد أكنتي سيدي قرارنا أو كنتي دي تدرارنا. ده عن رقعة السينم. لكن ده مش حد يوان. إمر إمر الزال تشاهد. ويضروا الصلات الابراهيميه ويتسوم يوم التعاد اكسمز ويقوا سقم مره ان فيا في ليست صربين تسلميس ام دوك السنه تضغط لما ينس اك مثل لا سمذا ان من دكن في زدر يني لا انشتاكين وغالا سن الدعاء اكين ادي سبقن اميان النعم الناغن والانفلسلسة ربيان السلاميس يعني وقفنه بنظم ادي دعو ادي دعادي السلم اي لقال يتأوذ قربعا دعاو سوين قربعا الكويت ده شو سنت اكنا را يطلب ربين سبحانه المنتك نغالك تسمنا ايوان اشتنين ده شريينين ادي لقال الدعاء اكين اي لقال يتأوذ قربعا ويعني اتغاو سوين أكين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال دعائك للوجب عفيا دامدان أكنا رايز هون سيز أليز هون المنظر بها تسمناه العذاب للعقاب جهنم نتمس أكنا لا تسمنع العثاب وذكى عن القبر أكنا لا تسمنع وين يعني الفتنة أي من قرد داو السوم يقدرون يوم دانك سوزر دينس بلا شك في الفتنة هكين ثلاثة كوين يشير هاي الدان ثلاثة كوين يشير دان ثلاثة كوين يشير دارون أي نارت القرحان وينارت يسفق عاد وينا يعني غطاس الفتنة كين انت غال يضعون ربي تسمنا الفتنة هي الدنيا بالفتنة للموذن بعد مرة يمير الفتنة هي أزكا مرة تسقسين الملايك سنين الملك سنين تشجي عربين بعد مرة المطلان وات الجنة وحيد أتيت الغيمان واتسقسين مرة يدعون المنزة كناب تسمنا عربين وتسبب في ربيع يتيك السنين في الفتنة وضد صحة الفتنة الفتنة من المسيح الدجال وكيان ذبينة يعلم ويديوي خراغ ال ال ال كم متن اسمون اسمون دياننا نضرب سبحانه اس يعني خش نتا اثنين رقم كثير وخلالها وخلالها سيتم قائم تام كان ضرب بهم واشنين كيضرب بي ثوان والمؤمنين بلا شك حصن سبحانه ذونيتي دي, دي خلقان ذونيتي يمر الى من دكن رضوعان اكن رث ابزان اكن رثتون قلب غيس وبريديس هنا دعون امرتي بين وك يا وينيا نين اين قلتنا حسب الدين اين قلتو حزن اس لامك غادي تقضع في يدن دنم اذم النسيس خاطرش سو سوين إيزران سوين يعني تنقارن اي وانا صغور اين تصا غادي يدعو سبحانه ان من ذاك نرف السمنا ان من ذاك نور في الطفله ان من ذاك نور في الخداناره هكا اي هوذي ذوم بعد الدعاء هكيه هذه العمي مانيس سوينيك فغى هكذا فشو كان إلاق عينيك يعني دعواتكيني يفكاد ربيان سبحانه قل كتاب يعني قل الكريم في يا باسن الدعوات اقل قد لمدن يمدنين إلا مندك نرى دعود سيسنت أكنا أركلالا أكنا رفكا أكنا رفكا أكنا رفكا ديفكا سبحانه أي إن ذوين أكنا ذغن السطورا ذوين يبغان إلمان دكنا رتفل إيجوز لذن ألي دعون ست دعواتك ولي دعون إيماني إلمان دكنا رفكا رفكا ربيا سبحانه وشاضن ست دعواتك نذن النعم يدعون سوين أرسل فعنك الدينيس سوين أرسل فعنك الدونيديس سوين أرسل فعن الساس يمنيس ذي مولانيس رأيت كان أكنيغ إيديوسا كالسنة بعد ما ردي في الدعاء أكيغ بلا شك يفوق تظليث أكنيغ أريسلم أم كان يفوق تظليث إلا قادي فرص قد تظليث السلام تسليم أكيغ يماريسلم أريسلم في دماغ فيفوز أكّا، ألمان ولا أكن قارن يعني أقوليم أقوليم، للحق أن يعني أيفوز أكّا، أكن إذا نا ألمان ولا أقوليم نيا، يعني في بلد إمتد ورقوي، يدور سيو من صفام، يقبل ويزلت من ذم لوكنز زراغوس الذي وليم يعني أقوليم ااا كن قارن للحق أيفوز، أكن إذا غنا ريخزن <تصفيق> إماري السلم قلت أرجيها تظلمها أكا وذي يرفع يعني غفم إلوية قلت ذلك الجنزة أكن ذا غنب لشو كان وذي يرفض السوثيس هذي سعليك السوثيس لبعدا يعني عماريدي الإمام عماريدي لقد يرفض يعني هذي سعليك السوثيس أكن أردت لإم ظلاء ما يلاك صنعات الجنزة ذا العليه السلاء قلت ذا سلسر وكتعيضها أكنك يعني كتظليت ما يغنين أذنب أن تساله يعنى صفات السلسل مشيق أليون كان لغيوتهم صفة كان إديو سال صغور أشبه ننبيه فالكتصة ربينا السلاميز سيانذي دي, دي, دي سيقل عيب السلين إمارة الظالة أدنى و أدنى دركانة كافيرا صفات جارسنت تم زوروث أدينيه السلام عليكم إمارة الظالة أدنى و أدنى دركانة كافيرا صفات جارسنت تم زوروث أدينيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجهة يمارسن في الجهة سيفوز ودينهم السلام عليكم ورحمة الله يمارسن في الجهة تظلمت نغدين صفا نغدين دينهم السلام عليكم ورحمة الله نغدين السلام عليكم ورحمة الله في الجهة تيفوس ودينير السلام عليكم الجهام تظلمت نغطي صفة اصرف عام يزمر ادي سلم تسليما كان يوز اكام ادي سلم تسليما يوز والجهام اليمير يعني اخيرا كان اكام تيفوس ودينير السلام عليكم اكام المهم يعني الله صفة ادي صدقين وش بيحنا نبيع في لسات صربيان بسلا ميس اللهم نس المند أكنارسين المند أكنار المزن صفة نتظل صار يعني صار فللا المن تكله أنا فيلي انتظر تكيف أثق في فل الرب يع في لسات وين أكند أكند حفا ونبيع في لسات صربيان بسلا ميس în în văzându- când îmi îți nesimțe a ieșinării, de a am care am care văd, am care șaragran, de două în a fi găsit găsitul națiunii, iar niște sărbători, anii știu în limba iam din, ما يلغي شبحيس ما يلغي جد صحا ما يلغي فكى الرسوليس أتاند ويني فكان يعني هزا لم قرأت ظلتكين وثيس أرتي جزين ربين الجزاء أمقران إكس وان سواف أبوكتان أكام ويلي ويليون إلاك ألي فكى الدهنيس ألي فكى اللغيس إلمان دكني أرتي شفون قى ظلتينس قلت ظلت بوش بيحن ننبيغ في الأسف سربيغ السلاميس إميغن بسان يناير دا يتمتن يناير ظلت أكنيغ إيت ظرام تظلغ يا ولكن نمس فينا الصحاب خش دوي دي السلال دوي دي الدرنغل وبيس اولاكن و سنتي يفكرك كان كان سيون وزن انا ما انو سن كان كاب دران اولاكن يعني نغث كن يقين في غير الحيا تعنا لمين سيون وزن امتو يوم اكون ويغين سن من اكون ويغين ظله الى اسلم دم وتحفظ واش تو زمم سوين كوميديو مر وشبحنا نفي في لثف ربنا تسمى اذ من دكن رتي دي افضل تك سهول الزجان سهول ستهل ام الحال ذوين اكن قرن الا الا الاكثر خاطرش سبحانه و تام اليب تسجريس اذ ياب كنقارن الثمرا ينس يعنيم الغلاء عمزون في نظم إما رايز وخيران أكنيم الوقت جاليه خرز الوقت جاليه مغير الوقت جاليه سلوث أكنيم رايز ورزي وينيك خدم أكند غل وياذ انساء إما رايز ظال أكني وثان فظليت آلتي الجن أكنارتي لين سيري ينس لها فظليت آلتي الجن أكنارتي لين أبرد يجل حق يقوام يلها خطرش ربي الناس إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أكام أمثلكم تنهوك ما يلعط الظليت في كماس القدريست في كماس الغريست ويذن الزليت أون تفكر تسوافيست أون تفكر ندك تزوارتنا ترتكي أم كي قلنا وين ديوسانك هنا الجامعي الزول يزول ونسي يزول هلا سبكتني مثل النيات لما على سبكتني كلمة يمين يزول ويروح يسلم غفنت فين في اللس الصربية المسلمين يرد في اللس لا فكر الدنيا ويريح لهم بعدي ولا تنفين في, في اللس الصربية Iwala bellisifa seg six ḍem seg izzul ur itḥ ara. Amzun ur isulul ara, yenna ihi uɣal rriḍan ẓẓal aqtikit ur teẓulḍ ara. U winna yenwayis d acu i teksumun neɣ d acu-ǧǧa, yuɣal izzul akken i yeẓẓul i tikkel-nni tamezwarut. Yuɣal i tissnat mi yetnemflat,enna-t uɣal snat يغذروا شبح النبي لا تصر ربينا الدمس ويناي احفنك كي تسقال جديد تاعنا في دينك ظل خيرك واستناغ أي اين الزريظ خد دماغك تسويط شبح النبي في لا تصر ربينا الدمس اسلم ذات كي قد لا اص والله سان دمرت الضم فظلت سيقمر ربين سبحانه انسلمين ام ظلع ارقزن على الخلاة اكنار الظلم سيس إلا قد خشع ما يتمثل إلا امارات غارم ايكن دعناتش فرضو متغورين النيع امارات سجدون إلا قد تجدون سجد نيعا اكن قارن يعني ما يلا منذقرات خرامي يعني قرأتن قد تم تشكيل دمقام اثني قبن نغ بو يكثا قورن ان في بلاصه تصور بين التانيس ان يا تني يبدو كبير يعني ما بيكور يكثا قورن تا قورغانتي يعني جبال وصع رق ترضاعك ونختبر الظلميت يا اخت قرضه نديريه ايكورن صفرضان الظلير ان الناس خليه يا قرضه بالظلير ونو الناس وين رايا قورن هذ يا قورن هذري نغادي يا إنه نسان خيرا يأخر بنادمك تظليتين إنه اسمي هذا الظال ولي يعلم ولي ركع على أكنواتها وليس تجد الأن أكي أكيز أكنواتة. على أكنواتها أمزون ولي تكمل الأن فظليتين في أكنواتها إيه يكون وين يتمتين حذرة التخمك تظليت حذرة السنوام باللي ما ربين وكني تحسى فراغة ويني بخدمهم يالويني كبغان تسواب يالوينيك بغاناك ناريش السورة فى ربيع يالوينيك بغاناك ناريك فى ربيع فى اللى تظل يديذ بإلاق أذي فى الجديد وده فى الدنيس او ده درع ذي مذيذين ايه دي وسان صغور بويني قاعدان الصالحين الصحابة تابعين ذوي دي دي شفال دك سن لاني مالاكر نظل لان امزون اذي من سن اتن في الدنسة فانت سن وتوحذني ما ولا نسى انا باش يوض ولكن اكن جاي الهلال ام تشكي شهر ام تشكي توقادم انا نسن الربين ونسين ان كلام الف قبل وشو كلام الف قبل الذي مقام حاتم الاصفم وكن في هناك نزف نزف من هي الذي نظم ركله الصلاه أذن نجد سجد أكي غيمانيو أكي نوتا وإذن جا غيمانيو مزونسو فرنسي رابط دوغ أذن جا الكعدة نخم الربين أسيد غيرا غيروانيو أذن جا دونيو تفيريو أذن جا الاخرى أسميه ناسي قيامات مطلقر تداخر زيسيو أذن جا أكن قارن الجنس قلتها ناكتنا نتيفوز ناكتن جهنم كتا نغطس دمك تسوي من بعد اكل ما يلاه اكبر وضل تنفصل يطي ويرنا وحسي ما يلاه غبي قبل ربي اللي يتصليتك نا خطيه سواء لا يتمثن نخيف كلمه الظلم قران زوز مالحان اتصليت ويذلك نير الى قنهتي لا يتمثن باللي يتصليت وين يتغرذن يغرذ الشغالين ونيتي أم تسقيه؟ يتسوغن نقي الصروح الثاني الصروح تغوص وينس ويرنام أسو حسب أقمة درع الصليب ما ينقط قوم قومت أقتي غوصين أرد يسن بعدس ما ينقط ونقصر لكن ذقن ويتغوصين النير أندعوا رب الجن سبحانه إلمنا كنريقول له راو سوين الدين اكنا را نحفظ سنو مكن سنتي اكسحان المند اكنا را نتخذم اتخذم اكسحان اخوان وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته